وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمْتَحِنُوهُنَّ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 اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إ جاأَك المُؤمننةُ يُبَاحنك علىعَأَ يشِكنَ بالِله شيءَيأَ وَ يسْقون وَلا يزْمين وَلا يَسرْقون وَلا يَزْمين وَلا يقُطُ نأَولادَهُ وَلا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 وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أَن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم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 يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, ليظهره عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ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 صار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين كما قال عيسى بن مريم للحوارين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله